لآن القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م س ح ل ل ه ما ا في م وما ا ا و ت ف ا للعلوم أ ر ض وهو ا ز ز ي ا ح ك ي يا أيها الذين م م ن آ ا ل ا ل ا ت ف ع ل و ن كبر م ق ت ا عند الله أن تقولوا أن م ا لا تفعلون إ ن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ك أ ن ه م بنيان مرصوص و إ ذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أ ن ي رسول الله إ ل ي ك م فلما زاغوا ازاغ الله قلوبكم الفاسقين و إ ذ قال عيسى بن مريم يا بني إ س ر ا ئ ي ل إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م مصدقا مصدقا لما بين يدي من ا ل ت و ر ا ة ومبشرا برسول ي أ ت ي من بعد اسمه أ ح م د فلما جاء موسوعه ل ل ل ى ا ا ل ك ذ ب وهو ي د ع ى إ ل ى ا ل إ س ل ا م و ا ل ل ل ه ا يهدي ا ل ق و م ا ل ل ا م ي ن 「私の思い出を読んでいるのは私の思い出を読んでいるのは私の思い出を読んでいる。 「私たちは私たちの思い出を忘れずに」 يغفر ل ك م ذ ن و ب ك م و ي تجري د خ ل ك م من جنات ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر ب م س ا ك ن ط ي ب ة في جنات ع د ن ذ ل ك ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م وأخرى ت ح ب ا ن ل ا م ي ه فتح موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي آمنوا للعلوم كما ن أ ص ا ر إ ل ى ا ل ل ه ق ا ل ل ا ا ح و ر ي و ن نحن ه ف آ م ن من بني إسرائيل وكفر الطائفة إ س ر ا ئ ي ل و ك ف ر ا ل ط ا ئ ف ف ي ن ا ب ل ذ ي ن آمنوا ع ل ى ع د و ه م ف ا ل ا س ل ا م ي ن